وأعطى قريبه حفظا له علم حيثة ان أن المبدأ بما في صحف موسى وإتراه جيما الذي وقته أن لا تجر واجرة غزر أخرى وأن ليس للنسان إلا ما سعى وأن سعى من صحفه لها ثم ينزاعه الجزاء الأخرى وان وأن علاق تجددها وانه هو ابحث وامسى وانه هو اناث واحيا وانه خلق الكربين الذكر والانثى من نطقه الى سنى وان علي المشهد اخرى وانه هو عظم واخنى وانه هو المششهى وانه اهلك عادل وثمودا كما ارقى وقوم يدعي قبل إنهم كانوا هم أمّا وأطعا ويُنفد حتى أولا فغشاها بشاها فإيئا لا يرددتنا إلى آخرين ما قال الله أنه تعالى في السلام سبقا نقول إن هناك عشر مسائل إن هناك عشر مسائل جاءت بها الكتب القديمة وهذا الكتاب العلم الكتب القديمة جاءت بهذه العشر من مات ذلك سحب موسى وابراهيم الذي يوسفها ما هي هذه العشرة اولاها الا تزر وازره جدله اخرى وقد سبق ان تذكرنا هذه والثانيه ايضا وان ليس لها انسان الا ما سعى ومعنى ذلك أن كل أمزار الإنسان يتحملها هو وكل الأعمال الصالحة لا يجزى إلا بما تقرب فيه هو إلا الله فلا يمكن أن يصولي أحد عن أحد أو يزكي أحد عن أحد أو يحج أحد عن أحد يعني طريقة صور العصر عن أحد صبتوا على الأحادي يمكن ان خلي مالك أنا ذكي عني يمكن يمكن يقولوا يا تخذي انت أنت أشغال وأمي الأمال أنا أخذ ولا يسلم أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد كده وأنك يريد صبتوا هذه ثالثة وأن سأيوم سوف يرعاك ثم يجار جزائك جميع أعمالك التي عملتها هنا سوف تراها هنا وما تراها أن فقط بل يراها الله وإن لائك. وجميع الحاضرين ترى جزائك ترى صحيطك ترى من ذلك. ولكن شريط حياتك يكون حياتك منذ تتحرك بانه أن ان يكون كل ذلك مسجل عند رب العزة ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى وكل إنسان هناك اشياء في بانه يعني ان من العمل خيره يجب معلق في يوم ونحرج له يوم القيامه كتابا والقام شهرا يقال له اقرا كتابا كفى من اليوم عليك عملت حائلا انت احكم على نفسك واوسع الكتاب فطر المجرمين مشرقين مما ويقولون يا ماله الكتاب لا يقادم صغيرة ولا كبيرة الا احقاق ووجد ما عدد حالها اذا كنت تجلي في الدنيا ترى نفسك في ذلك الشريط وانت تجلي او تغوص او تقامر او تراوي او تظلم او تريق دما ترى نفسك في ساحه محكمه الله التي يقيم الله فيها العدل الكامل حتى أهل النار يدخلون النار وقلوبهم سلهج وألسنتهم سلهج بالحمد لله وتعالى عليه لمن العدل الكامل وهم أنفسهم يعترفون بأنهم هم الذين ورثوا أنفسهم في حضرة الله سبحانه وتعالى إن كنا نستنصف ما كنت تعمل ويوم تقوم يوما إذن يقصر مبصره وترى كل امه جافيه جاسمون على الركض وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها الكتاب الذي نزل حج عليها والكتاب الذي كتبت الملائكه مما اقترفته هي من حسنات الجهاد نعم لا ترى كل امه جاهزه كل امه تدعى الى كتابها يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا إن كنا نستنفق ما كنت تعملون فهناك شهود اخواني شهود كثيره الزمان يشهد والمكان يشهد حتى اذا تملصت وحاولت الانكار والخروج مما اقترفت ربنا سبحانه وتعالى يقيم عليك الحجه من نفسك سبحانه سبحان الله قد يظن انه حاله الاخره مثل الجنه بالله على انه ما اقترف جليما ولا جليلا والله ربنا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ان تروا فالله عز وجل يقيم على الحجيج اولا الملائكه التي كتبت ثم الكتاب المفتوح ثم المكان ثم الزمان حتى الارض تجهز والاشجار والاحجار تجهز يوم يجد تحدث اخبارها بان غرفتها حلال قال كل شخص الكل في صف الله وحتى شهادة رضا وكفال الله الشهيدة لكن سبحان الله الله يخافضه في جهة جدا برادة يخاطب هذا الانسان العليم ويقول له هل أنت رفضت شهود الله هل أخبر شهادة من نفسي يقول لا أخبر شهادة ما من نفسي يعني لا فرض أنا ببادة ولا بقراط فالله يقسم على الدين اليوم نقسم على أقواهم وتكلم لأيديهم والشد أرضه بما جمع اليوم يغشدو علم أرسلهم وأيديهم وأرضه بما جمع لهم فليسان يقول أنا ما كنت كذا وبعد كذا وبعد كذا والرود تقول سمعت كذا سمعت الأغاني سمعت الموسيقى، سمعت معيه في مقرب سمعت كذا الوظير والتبيق وكل والنظر يقول رأيت المسابعيات رأيت العاليات رأيت ما يسخد فجلت في الجبهة يقول المتعام مشيت في كذا والأس يقوله مطفشت كذا والفرج يقول نكحت كذا وانضط يقوله أجلت كذا وكذا الله العالمين حتى إلا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأرصارهم وجلودهم بما كان يعدهم وقالوا لجنودهم لماذا شاركوا علينا؟ قالوا أنتقنا الله الذي أنتقت الجيد ما الذي أنتق اللسان الذي أنتق الليسان هو إذا انتقوا اليد وانتقوا العين وانتقوا الهدس وانتقوا الرأس الذي كان يحمل أفتارا حتى ويلفق كل داره من ام انقلاب ذاته ضفعا في الله سبحانه وتعالى نصر الله العظيم وقالوا في جنودهم لئن شئتم علينا قالوا أنتقى الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقه اول مره والى وما كنتم تستثنون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولا تتمنتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون اذا اراد ان تخسر الجريمه فتسلسر من جوارحك كيف تبعر تسلسر تسلسر من الأرض التي أنت واضحة تسلسر من الأشجار والأحجار محيطة بك تسلسر من اللي والمعار إلى أين؟ إلى الله فروا إلى الله إني لكم النبي إذن إخواني هذه الآية يقول العلماء فيها بشاره للمؤمنين وفيها نضاره لاعداء الله الكافرين والمجاهدين ومعلمين لهذا قال سبحانه وان سعيه هذه الثالثه الاولى ان لا تزل واثره مثل اخرى والثانيه وان ليس للانسان الا ما سعى والثالثه وان سعيه خير شر، سوف يرى ثم يجزاه الجزاء, الجزاء الأوضاء من جاء بالحسنات جوزية بالحسنات ومن جاء بالسيئات جوزية بمثلها جوزية بالسيئات ومن جاء بالخليط له بالخليط أن الله لا يظلم مثقال ذره وإن سك حسنة يضعفها وان ليس سعي للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم جزاه الجزاء, الجزاء الاوفى ثم الرابعه وان الى ربك المنتهى نهايتنا الى الله اننا سائر اين ننتهي عند الله عز وجل انك كاذح الى ربك تبحاني جاد في الساعة ما أنت واقف وإذا فمنت في نفسك أنك واقف انك ساكن فانظر إلى أقرب الساعة ترى نفسك سائرا أقرب الساعة ساكن في قاتل سائر لدى سائر فأنت سائر الليل يدفعك للنهار والنهار يدفعك للليل والأبواب تغلق ما يمكن ترجع الى الغد سبحان الله إن كنا قد أساءنا يوم الثلاثاء نقول الله إن نرجع نصلح ما أفسدنا ما كنت صليت في الوقت كنت أفسد نهار رمضان فلا نعود إلى يوم الثلاثاء ممكن لا أبدا لما دفعت يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء أغلق الباب ما بيخرج وفي النهاية إلى أين إلى الله المنتهى الى الله وان الى ربك المنتهى الى ثوابه او عقابه الى جنته او ناره نبقى هنا والله ما نبقى وجدنا لننتقل الى ربنا وخالقنا الان ندفن تحت التراب ويوم البعث والنشور حينما نخرج جميعا نقلو ولا احد يبقى ينصب صراط وينصب جسر من الارض من الكرة الارضيه الى الجنه ولا بد ان نرحم وان نمر على هذا الصراط ومرورنا عليه يكون بقدر مرورنا في هذا الدين فمن مسرع ومن مبطئ من نار ومن مكرس في النار صلى الله عليه وسلم. وتبقى الأرض خالية ماذا يفعل الله بها الله يعلم قد سموا. وقد اكتشف العلماء الآن أن هناك كواكب مثل الكوكب الأرضي خلق مده زمنية قرون ومات ثانية وخلقت نجوم وكواكب أخرى هي في طب طوري الإيجاني نعم ما بع الله بالعالم الله اكبر اذا وان الى ربك المنتهى لا بد ان نرجع الى الله إما الى جنته وإما الى ناره نسال الله العافيه الله اجعلنا جميعا من هذا معنى وهناك معنى اخر للايات وان الى ربك المنتهى يعني الانسان يمكن ان يفكر في العالم العلوي يمكن ان يفكر في العالم السفلي ما تحت الارض ما تحت الثرى ما في بطن الارض ما في هذا العالم العلوي يمكن ان يفكر يمكن ان تفكر في الدنيا وان في الاخره كذب لكن الله يفكر عندك لا يعرف الله الا الله لا نفكر في الله ولا في نفس الله ولذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله لان العقل يسعى العقل يتل العقل يعي اذا فكر في الله ما يصل الى نفيشه وكل الفلاسفه الذين خاضوا هذا الميدان فالإلهيات إلا وباقوا بخفى عمان باقوا بخسران الضغار باقوا بالتيح ضلوا ضغار بائدة لا يعرف الله إلا الله فالله نعرفه بواسطة كتبه وبواسطة رسله ما أخبرنا سبحانه بكتابه كتابه نؤمن به ونصتقه ومن لا فرق نصف الله بما وصل به نفسه ولما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا فكرت عندما تنسى إلى الله أن وان وأن إلى ربك المنتهى حتى في صفاته سبحانه ما يمكن أن نعرف هو السميع كيف يسمع مثلنا لا سمعه لا حسن القصير يرى كل شيء يرى النمل السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها ويسمع نبيلها سبحانه سبحانه وهكذا كل صفاته حتى صفاته منتهى كمالها إليه فالحياه مثلا الحياه ممن مصدرها ممن من الله فالله هو الذي خلق الحياه حياتنا نحن وحياه الكائنات الحيه كلها مستفاده من الله لولا الله لما كانت هذه الاحياء والحياه الحاقه هي حياتها اما حياتنا فتنتهي عندها ابتداء عندها ابتداء وعند انتهائها والسمع كذلك السمع الكامل هو الله يا ذريتي اما سمعنا فهو مهماً من الله من الذي وهبنا السمع ومن الذي وهبنا الحياة ومن الذي وهبنا البصر ومن الذي وهبنا الفكر والعقل ومن الذي اوجد ذاتنا وكل وخضراتنا وإحسياراتنا الله سبحانه وتعالى فالانسهاء هذه الصفات الكاملة هي لله مرجعها إلى الله فعلم الله نحن انت لا علم والانبياء والملائكه عندهم علم لكن محدود اما علم الله ما يشتري وكل علم مستمد من الله علم وعلمك ما لم تكن تعلم علم الانسان ما لم يعلم فالكل من الله وكل النعمه من الله وماذك من النعمه فمن الله اذا وان الى رحمك المتعال ولذا فسروا قوله تعالى فسر ابو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ما معنى الصمد الصمد هو المعنى الاول له هو ان الكل يرجع اليه الكل مفتقر الى الله والله لا يحتاج الى احد العالم بكالكله بعرويه وسفليه هو في حالة إلى الله إذا أطلق عنه قدرته إذا أوقف عنه رحمته اضمح الله وكنيه فهو موجود ماذا؟ مدام الله يضف عليه نور بجد إذا قطع عنه فنيه وضع عليه. فالكل في حاجة إلى الله هذا ما السمد ومعنى القيوم أيضا أن كل محتاج إليه وهو غني عن كل بسوأ ومعنى الصمد الكامل في شيء الكامل في قدرته الكامل في ارادته الكامل في علمه الكامل في قيوميته الكامل في سمعه الكامل في بصره الكامل في حكمته الكامل في رحمته وهكذا كل صفات كامل فيها أما الصفات التي عندنا فهي ناقصه وهي مثالي مستمدة ومخلوقة منه سبحانه وتعالى فهو واهبها وهو معطيها وهو مستيها فلا إله إلا هو لذا العالم كله يجب أن يلهج المسنائي عليه وحتى هذا الإنسان يجب عليه أن لا يفتر لسانه عندك اللي عمل وينبغن كل عالم كله يضج بالثناء على الله، بالإبعاث والسلفزات والضربرات وحتى يمتلك كله بشبكته ينظر ينبسي على الله وبصحبنا وأقلامنا وكل أعمالنا على الله لان الكل يسبح له واني شيء يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم واني شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تكفرون تسبحه لو كاننا في قفاه علم لادرسنا لكننا صب بكر عم الا اذا فتح الله بصير والله يشدو من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب أن كل يشدو يصطفح أن كل في عبادة أن كل في طاعة من المعتكس من المعكيس من المنحوس من الضال من التائب من الجحود من العنيد هو هذا الإنسان الذي ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا ونحن الارض الأرض لدينا السلام. والأرض جميعا قدسه يوم القيامة والسماوات مطويات اليمين سبحانه وتعالى عما يجريك لا إله إلا الله إذن وأن إلى ربك المنتهى ثم قال هذا الرابع هذا الرابع الخامسه بقي الشهره ما هي قلنا اذا يمكن ان نفكر في كل شيء وان يجول عقلنا, عقلنا في كل شيء لكن اذا انتهينا الى الله يجب ان ننتهي قبق القائل هذه الوسوسة سبحان الله لا بد. الفكر لا بد أن يجول ولا بد أن يقرأ حسابه محبور يا سبحان الله كيف هل يؤكدنا الله سئل رسول الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أشياء تنقبض ذهننا ما نستطيع أن نتكوه بها حتى ان الواحد منهم كان يقول والله يا رسول الله اني لا اتمنى ان تنسل عن الارض وما تاتي هذه الخواطر سبحان الله حتى منهم قال يا رسول الله ان الشيطان ويقول لي السماوات بابلاتها وبنجومها وكواكبها الله خالقها والارض باحجارها واشجارها بجبالها ووهادها ووديانها وبحارها وكل كائنة فيها الحياه, الحياة، الله خالقها والله ما خالقه نعوذ بالله المؤمن هذه الاشياء الشيطانية التي تنقضي ان سبحان الله الشيطان يئس مخلوقا من المؤمن يئس ان يكفها وان يجره ويسوقه الى الشرك او الى المعاصي سبحان الله للايس لانه محصن بالايمان ماذا تعلم اكتفى الوسوسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه ليطمئنهم ما خلا منها مؤمن ما نجا منها مؤمن كيف مؤمن ما تنسى انت تكره هذه الوسوسه بجانب الله أولا بجنة من فاته النشور سبحان الله فيها بالعقيدة يأتي الشيطان ويحاول أن يكفلت وأن يوقعك في شرافه فرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول كراهيتك لهذا هو عن الإمام تحديث العباس قال لا صريح الإمام نعم ما دمت أن تكفتها ورسول صلى الله عليه وسلم ما لنا ما هو العلاج إذا جاء سبحان الله عليه وسلم جر ساق الإنسان الشيطان سقعوا الى هذه المساهات قال فليقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يجدوا يجولا يجمل له كما معا وليقرا هو الاول والاخر والظاهر والباطن وبكل عليه، يقرأ فكره هذه الايات ولينتهي رجاء وقوله وليكتفي لانه كل ما يقيس سؤال ثم يقيس سؤال ذلك وثالث ورابع وخالف اذن ما نجمه منه ما دمت تكره هذه الوسوسه التي تهجم عليك فانت ان شاء الله ذلك صريح الايمان اذا قلنا هذه هي الخامسه وأنه هو اضحك وابكى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فينا قوه الضحك وخلق فينا قوه البكاء وخلق اسباب البكاء واسباب الضحك وانه هو هو الخالق سبحانه وتعالى القدره التي عندك قدره كما ان ذاتك هذه ذاتك انت أنت خلقها تعرف من خلقها وما وما اتعذر التاريخ ما أتى احد يقول انا الذي خلق هذا العالم وأنا الذي خلقت الليل والنهار، وأنا الذي أخلقهم. جشي واحد من أذوق له؟ الله سبحانه وتعالى. أرسل الرسل وأنزل الجزء وقال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق من هذه جهة، منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات. إذا حسب مواصفات هذه الناس هو الذي خلقها وانه هو اضحك وابكى خلق عقلك وخلق فكرك وخلق قدرتك وخلق ارادتك ومشيئتك وخلق جعلك ضاحكا احيانا وباكيا احيانا من الحيوانات من يضحك على طول تعرفون ما هو الوطول هذا يضحك بالصبراء وهناك حيوانات تبكي بالصبراء تعرفون ما هو؟ الجمال الجمال دائما يبكي والذي يبكي ساره ويدحك ساره من هو؟ هو الإنسان من الذي أضحكه ومن الذي ابكاه الله أي هو الذي خلق فيه قوة الضحك وخلق فيه قرشان البكاء من الناس سبحان الله من يضحك سارا هو يبكي من الناس منهم ضاحكون ومنهم باكون انسى سبحان الله يضحكك اليوم ويبكيك غدا والعكس قد يضحكك من الشيء الواحد اليوم ويبكيك منه غدا أعطاك مثلاً أعطاك ولداً ففرحت به وبحث هذا الولد خرج شريراً خبيثاً سكيراً عربيثاً سقاك الأمرين والعياد بالله البارحة أبحكت واليوم أبكت هذه حرب الشيشان الروس ضاحكون، الملاحدة يدحكون بإراقة دماء المسلمين وبقر بطوني الحاملات وذبح الأطفال والشيوخ وتشريد الآلاف المؤلفة من بيوتهم وبلادهم وديارهم. إذن الروس باحدون والمسلمون باكون بل مسلم العالم الان كلهم اقول مسلم العالم الذين استسلموا لله واخلصوا دينهم لله كلهم باكون والعالم النصراني والعالم اليهودي والعالم الشيوعي والعالم العلماني كلهم ضائعون وسوف سوف يكون ان شاء الله ولا يبلغنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما اخبر عن ذلك سيدنا رسول الله بعز عزيز وذل دليل اعز يعز بالاسلام وذل يذل بهذا على والقوة لين بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ما من بيت مضر ولا وضر الا دخله هذا الدين ويومئذ يفرح المؤمنون ويضحكون يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اذا اخي الكريم العالم الاسلامي كله الان في كماشه في قبضه أعدائه المسلمون مكبوتون لا حركة بهم ولا قوة المسلمون مع الأسف الشديد ما تذكرهم من المجدور. ولم يبق لهم أي اعتبار على هذا التركب الأرضي ولكن لا نأس ان شاء الله المستقبل ان شاء الله إساء بإذن الله عز وجل وهؤلاء الكفى من ماسونيين وصليبيين وشيوعيين ومن هم على شاكلتهم من عملائهم وقدامهم وكلابهم سوف يندمون ويتحصرون إن شاء الله أقول يقول الله عز وجل هنا وأنه هو اضحك وأبكى يعني من الشيء الواحد يضحك أقواما ويبكي آخرين يضحكك اليوم ويبكيك غدا، ويضحك أهل الجنة ويبكي أهل النار، ومن ضحك هنا بكى هناك ومن بكى هنا ضحك هناك أما أن يضحك هنا وهناك او ان يبكي هنا وهناك فلا لا يجمع الله مصداق هذا قول سيدنا رسول الله لا يجمع الله في قلب امنين وخوفين امنين وخوفين يعني يامن هنا ويامن هناك لا لا يامن متر الله هنا الا القول الخاسر نعم سبحان الله كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكه تدسوا ما يضحك وكان يقول والله والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لذحقتن خليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم الى الصعوبات تشعرون الى الطرقات والشوارع ما تمشيوها وتدكونها ولكنكم جهلة ما تعلمون المصير لو سكر يا أخي الكريم في سلك الدخل للقبر عندما يوارى عليك ترام وتبقى وحيدا في هذه تكفيكا وبعد السلف الصالح ومنهم ربع بن حراش وهو من الرواة الستة رواس الكتب السبتة هذا يقول او اقصب يمينا انه ما يضحك حتى يرى مقعده من الجنة او النار وما ضحك حياته كلها كان لو طلب العلم وعنده سآليه وعنده سبحانه سلامه في كتب ما رأوه يحكون عنه ما رأوه ضحك حتى لما رفض انفاسه وخرجت روحه وإذا بها خرج يضحك غسلوه وهو يضحك وكفنوه وهو يضحك والله يقولون عنه أنزلوه قبره وهو يضحك لا إله إلا الله ونحن نضحك بالملء في فينا وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكثر من الضحك لأ إن كثرة الصباح يسوي القلب إلى يد الله خلي قلبك حيا بذكر الله بقراءة القرآن بالوعي والإرشاد بالدروس العلمية بمطالعة الكتب الدينية بالأشريط الإيماني وهكذا اذا يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه فيها خامسة ولا إيش خامسة يقول سبحانه وانه هو اضحك وابكى وثم اكدها وانه هو اضحك وابكى لا غيره وانه اضحك السماء بالمطر اقول عز وأنه وانه اضحك يعني اضحك الارض بالنبات وابكى السماء بالمطر هذا ما قاله بعض المفسرين في تفسير الايه هو معنى صحيح وشامل لهذه المعاني كلها ثم الخامس ادلل السادسه وانه هو امن وافنان وانه هو امات واحيا سبحانه سبحانه من خلق الكون وهو يميس ويحيي في كل لحظة في كل ثانية يدخل إلى هذا العالم أحياء جدد ويخرج ملايين بل بلايين بلد من الموتى ثم في حينها يدخل مثلها أحياءها وهكذا منذ خلق هذا الكوكب في الماضي والحاضر والمستقبل لا نهائي وأنه هو أمات وأحيا في العالم العلوي يميز ويحيي وفي العالم السفلي يميز ويحيي كذا على هذا الكوكب يميز ويحيي وعلى كواكب أخرى ما ندريها الملايين الملايين منها يحيي هو ويميز فيها وأنه هو أماثة وأعيان في أحد, أحد آخر يميز ويحيي أمدا ثم قبل إيجاد هذا العالم كان سبحانه يميز ويحيي عوالم صرقص لأنه سبحانه لا اول لا, لا وقدرته سبحانه كان محيا وكان مميزا منذ وانه وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو بالكفر والضلال بالكفر والإضلال وأحيا بالإيمان والهدى الله يقول أو من كان مميزا فأحييناه أي ضالا كافرا مجرما فأحيناه الإيمان فأحيناه بهذا الدين بهذه العقيدة وصارت الملائكة تعرفه وصار العمل يصعب ويعرفه العالم الملكوت كله يعرفه إنك لا إنك لا تسمع النوت ولا تسمع الصم النزلات الأنمانهم الموتى يعني هم أحياء ولكن لا يسمعون كلام الله ولا يستدون لدين الله فهم بمنزلات الموتى من الحي هو الذي يسمع وهو الذي يرى يسمع ماذا آيات الله ويرى ماذا ملكوس الله أفضل في ملكوت السماوات والأرض إذا الذي لا يرى ملكوت الله ولا يسمع كلام الله هذا حي لبيت ميت في ميزان الله فالحي هو الذي يتجاوب مع الله وهو الذي يفسح الخط بينه وبين مولاه هذا هو الحي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا هو الحي أما الباقي فهم موتى وأنه هو امات وأحيا امات الأرض بالجل وأحياها بالنبات أليس كذلك لماذا بدأ بالنوث قبل الحياة وما هي النوث وما هي الحياة النوث والحياة كلاهما مخلوق النوث ليس عدما كما يظن بعض الناس يظنون أن الموت هي شيء عدم لا بل الموت ربنا يقول خلق الموت والحياة اذا الموت مخلوق لله الموت مخلوق وليس عدم ويوم القيامة يتصور لأهل الجنة ولأهل النار في صورة كمش فيذبح ويقال لهم الموت قد مات يعرفون هذا؟ يقول نعم أهل النار يقول نعم يردون قبل هذا قبل هذه الواقعة يردون أن ينوسوا داخل النار وأهل الجنة يخافون من الموت لأن النعيم الذي يوم فيه يخافون أن ينقطع بالموت فأنت هنا منعم عندك بيلة عندك سيارة عندك وظيفة عندك مال عندك رصيد عندك تخافهم عندك أولاد عندك أسرة مات تخافوا لنا وتم المات وترك ملايين وملايين وخاف ان يموس وما حيلة بينه من الموت ما حيلة له من الموت فخاف هذه الجملة خاطر دروس التطمين لأهل الجنة وتكبيث النار يوسى للموت يعرفون ما اهل النار قلنا ما هي نار ما هو قرطوب وويقول اهل الجنة تعرفون ما اهل قلنا لا هو قرطوب ثم الموت يموس فيتحسر اهل النار حسرا ما بعدها عذر ويفضح أهل الجنة فرحاً مبنى وفرحاً وأنه هو أمات وأحيا هنا وهنا لماذا بدأ بالموت قبل الحياة؟ هنا وفي قوله تعالى وأنه خلق الموت والحياة لماذا بدأ بالموت؟ لأن أكبر ما يزجر الإنسان ويوقله ويزعجله ويزلزله الموت حينما يموت ولدك او تموت امك او تموت زوجتك او يموت ابوك او جني هذا كم من واحد كان من حرم الفصح بالموت ساعه ورجع والثقل كان اعظم مفتاح ايمان رجع الى الله ووسيق الى الله بصوت الموت كذلك اذن اعظم ظاهر للانسان كفى الموت واعظا يوسفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا هذه الملذات هذه الملذات نعم هذا قلنا هو ها السادس وخليته في السادس اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانه الله هو الواحد اجشد لا اله الا انت ربك, ربك عما يصفون على المرسلين والحمد لله